لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 فذالك جزيناه بما كفروا وهل يجزا الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقد دبنا فيها السير سيروا فيها لا وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ بار شكوك ولقد صدق عليهم إبليس ظننه فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم. مِنْ ثُلْقَانٍ إِلَّا نَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من ضهير